ودخل معه السجن serdecznie, قال serdecznie, Arani serdecznie, witam خمرا وقال serdecznie, يحمل فوق رأسه خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكم بتأويله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 Wielka من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن Szwecja, Szwecja, Szwecja, Szwecja, Szwecja, ما تعبدون من دونه الا الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما أن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 فلبث في السجن بضع سنين